بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 ولا تطع كل حلاف مهين هما زم شاء بنمين مناع للخير معتد اثيم وتل بعد ذلك زمين ان كان ذا مال وبنين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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضار نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إن لا كنا طاغين، أسر ربنا أيه يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنَّهُ لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين